بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله لا في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الغم للجين رسولا منهم يتروا عليهم آياتهم ويذكيهم وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِسَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا الْكَفَأَ لَهُ وَهُوَ يُكْسِيهِمُ اللَّيْلَ والله بالفضل العظيم مثل الذين حملوا التورا فثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفارا بكث مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين قل يا ايها الذين هادوا ان دعمت امركم او زي الله من دون الناس فتمم لو لم فَتَمَنَّى الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ صَالِحًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الموتى الذي يتفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردهم إلى عالم الغيب والشهادة فينذركم بما كنتم تعملون يا رب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَذَكِّرُوا الْبَنِينَ ذَلِكُمُ الْخَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اذا قضيت الصلاة تسير في الارض على كبر من الله الله كثيرا وإذا رأوا تجارة رأوا فضل الله والقول الوار كثيرا انكم تفلحون واذا رايت تجارة او لهو من فضل تركوك قائما قلنا عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير واجقين